ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون؟ يدبر لمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم. من قدره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي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 ثواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أَغِيبَ طَالَنَا فِي الرَّدِ إِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَا ان كَمَ لَكُلِّ مَوْتٍ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ ربهم ربنا بصرنا وسمعنا ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعم الصالحين ناموكنون